117. وهو الرحيم الغفور 118. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب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 117. ونزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 118. وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. 111. أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد 113. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن 117. إن شاء نخسف بهم الأرض أو نستط عليهم كسفا من السماء 118. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 119. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير 112. لَهُ له الحديد 113. أنعمل سابغات وقدر في السرد 114. وعملوا صالحا 115. إني بما تعملون بصير 116. ولسليمان الريح 117. غدوها شهر ورواحها شهر وَمِنَ ومن الجن من بَيْنَ يَدَيْهِ يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 118. يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 117. اعملوا آل داود شكرا 118. وقليل من عبادي الشكور 119. فلما قضينا عليه الموت ما ذلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته 119. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 110. لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. قُلْ مِنَ الرِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ 112. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل 113. بِمَا كَفَرُوا بما كفروا وهل نجازي إلا 112. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 113. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين 114. فقالوا ربنا بعد بين سَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِنَ المؤمنين. وَمَا وما لَهُ له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 113. وربك على كل شيء حفير 114. قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله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 وَمَا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَن دَدًا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 آمن إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون 118. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محبين.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 114. ويوم يحصرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 115. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا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 114. فكيف كان قُلْ 115. قل إنما أعظكم بواحدة 116. أن تقوموا لله مثنا مَا ثم تتفكروا 117.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 قُلْ إِنَّ رَبِّي يُقْذِفُ بِالْحَقِّ يَعْلَمُ الْغُيُوبَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْطِلُ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ على نفسي 119. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب 110. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِلًا مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ